Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Zalika al-Kitabu la rayba fih, yudallil muttaqin allatheena yu'minoona bil-ghaybi wa yuqeemoona as-salata wa mimma razaqnaahum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 خَاسِرٌ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا أَلَمْ عَمَّا ذَامٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا, قالوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يشعرون.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 نذَا خَلَ إ شَيطينم طَالُوا إِ مكُمْ إِ مكُم إِ ماَا نَحنُ مُْتَنزئُون ال اللهَّهُ يَسْتَنزُ بِم وَيَمُدُّون في فيِي طُضانين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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 فتَّقُ الن فَاتَّقُ رََّتي يقُودُعَ سُالحِ جَتُ وعدَّت لكَافِرين وَبَ شر الذيذينَ آممَنُوا وَمِوا الصَّالِحَاتِ أَ لَ جَ أَ لَ جََّات أَُ كُل مَا رزقُ مِن ن فَمَرَتِ الرِزْقَ قالَوا قالوا هذا النَّذ رزِقَنَ مِن قَبلْ وَأتُ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَم فيِيهَا أَزواجُ مُطََّرَم وَهُم فيِيهَا خَالدُ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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مَا أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 126. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 127. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكين فقال انادوني باسماءها اولائي ان كنتم صادقين قالوا قال اسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُ بِأَسْمَاءِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ وَنَبِّئَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل فَأَنْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنصُو بِعندي أوف بعهدكم وإياي فَرْهَبون وَآمِنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولكافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون وَلَا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون سَبِيلَ الْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ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 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا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 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَرَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّوْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزيدُ المُحسنينَ فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَموا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلنا عَلَى الَّذينَ ظَلَموا رِجزا مِنَ السَّماءِ بِمَا كَانُوا يَفسُقون O invis ten stamus, lintom, mi, jinfeku, kulnau, gurimbia, sankėl, ką dėlum, fej, darot, minu, tnet,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 مِن بَقْلِهَا وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ غَضِبَ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا صَرَفَ الصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علنتم الذين اعتدوا منكم في السبت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 مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها, فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادعرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتون فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 119. فهي كالحجارة أو أشد قسوة 110. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 111. وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء 112. وإن منها لما يهبط من خشية الله أَمَّنَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مَا فَهِمُوهُ مِن بَعْدِ ما عقلوه وهم وَإِذَا نَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُوا بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ aw la ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun wa minhum ummiyun كِتَابَ بِأَيْدِهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ لِيَشْتَرُوا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ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 129. ثم أقررتم وأنتم تشهدون 110. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم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 أَيَومَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَلَا إِنْ كُنْتَ لَنَجِينًا اشْتَعَلَتِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِّ وَآتَيْنَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَقَُّ مَا جَكُمَ رَرسُولُ بِمَا ل تَم فُسُكُ مُسْتَك بَرتُم فَفَريقًا كَذَبَةُم وَفَيقًَا تَقُتُلُون وَقَا قُل بُناَا غُلْف ببلَلَّ عَنَُم اللههُ بِكُفِْهِم فَقَللَ مَا يُؤِّنُون وَلَم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 119. وقوسهم أن بما أنزل الله بغيا, بغيا أن ينزل الله من فضه على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 قالوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 وَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سليمان. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا حتىَ يَقُول إِ مَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكفُرُ فَيتَعَمُونَ مِنْ مَا ماَا يُفَرْنِقُونَ بِيبَين المَرؤِ وَزَوْوجِه وَمَاهُ بِضدينَ بِي مِن حَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الل وَييتَعََّمُونَ مَا يَضُرُوه وَلَا يَو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 wa la naseer am turidun an tasalu rasulankum kama suila Musa min qabl wa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 وَقمُ الصوَلَةَ وَآتُ الزَّكَةَ وَماَا تُقَّمُ لِأَفُسِكُم مِن خَيْر تَجدوه عِ دَ الل وَماَا تُقَّم لِفُسكُم خَيْرٍ تَجدوه عِ دَلَّم إِ الله, الله بِماَا تَعملونَ بَصْن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 ka dalika qala alladheena min qablihim mithla qawlihim tashabhat qulubuhum qad bayyana al-ayat inna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 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَاءِ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 وَإِذِ بتَ لائِبَرَهِي مَ رَبّمُ بِكَلِمَاتِ فَتََّهُُ قَالَ إِِّي جَعِكَ لَِّا سِيمَامَا قَالَ وَمِن ظُِّيَةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَْد الظَّانِمِين وَإِذْ جَعَلنَّ الْبَيتَ مَتَابَتَ لَّاسِ وَأَمَّا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين, للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihum innaka antal-azizul-hakim innaka antal-azizul-hakim wa man yarghabu an millati ibrahima illa man dunya 111. إذ قال له ربه أسلم 112. قال أسلمت لرب العالمين 113. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني 114. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأن تُمُّسْلِمُونَ ام كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا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 يَهِذ مَ يشَ اللصِرَاطِم مُستَنْقِيم وَكَذَلكَ جَعَناكُمْ أُمَّ تَُ وَسَوْقَ لِْ تَكُ شُهَدَا عَلَ النَّاس وَيكُونَ الرُسُون عَلَيكُمْ شهيدا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 119. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم 110. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 أَوَلَمْ يَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة innama allahu sabirin wa la taquloo liman qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyao wa Rai turisen 순ės kli её مِنَ mesie komentatiskok, ukai skraveni su būzvu kaištinai. Kadū Lehrer sāsiau, kai jomip incidentu, 122. <تصفيق> <تصفيق> أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 123. إن الصفا والمروة من شعائر الله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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال ديننا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَرَأَى الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَّوِ انْتَلَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريهم الله لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ من 124. وإذا أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 125. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ وَنشكُرُ لِلَّهِ وَنشكُرُ لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرُبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَىٰ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ, والسائلين وَفِي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 119. وانتب عليكم القصاص في القتلى 110. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 111. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعوا بالمعروف, فاتباعوا بالمعروف وأداء إلي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 وتبعه عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا ورضيه للوالدين وللاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون INNA ALLAHA SAMI3UN ALIM FA MAN KHAFA MIN MUSINJALFAN AW ITHMAN FA LA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 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ 119. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 110. فمن شيد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Why should Allah bie su treppo, nori why sa vis. Why should Allah – Nını culminate sub dalam kar paha, FILIP USA – Ndiy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 فالآن باشرواهن وابتغوا مَا كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرواهن وَمَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ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 هَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذين اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القتل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 fa in antahufanallahu ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun حِرَامِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى O arsinu innamu, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi, jungi,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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا هَدَاكُمْ wa ikum tun min qablihi مِنَ النَّاسِ كَفٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يقول ربنا آتنا في وَمَا لَهُمْ فِي مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم الي تحشرون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 وَإِذَا تَوَلَّى سَافِ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالِثْمِ فَحَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ, فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ سُلْمُهَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرْأَةِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا innahu <S da> lakum ma'dūmūbīn fa'in zaran-tum min ba'd mā jā'atkumul bayyināt fa'lamū fa'lamū anna Allāha <años>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 كان الناس منة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه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 119. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا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 وَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا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 لَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَيُخَوَّانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ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 نَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ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 O baširil وَلَا minin, o la ta džarulonga, o ta liimaninkumata, baruota, ta huotus lichu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 فَإِن فَاءوا فَإِنَّ اللهَّه غَفُور الرحيِيم وَإِن عَزَمُ الطَراقََ فَإِن اللَّه نَ سَمع عَليِيم وَالْمُطَلَّ قَنتُ يتَرََّّص نَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا من ما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخفا ان لا يقيم ما حدود الله فان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَإذاَا قَل قُتُمُِّسَاءفَبَ لَغْنَ أَجَلَهَُّ فَلَا تَعْضُلُون فَلَا تَعْضُلُهَُّأَ كِحنَ أَزْواجََّ إذاَا تَراغَووا بَيْنَهُ بالمعروف.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 والوالدات يرضعن أو نادن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى لَهُ له رزقن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدته وَلَدِهَا وَل مَولودُ اللَ بِ وَلَدِ وَلَوَارِفِ مِفْنُ ذلكك فَإِنْ أَرَادَا فيِي صَال تَراض مِن مَا وَتَنشَر فَلجُناَ حَلَيهِمَا وَإنْ أَرَتُم آ 119. فاسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 فإِنْ خَرَ جَنَفَل جُناحَ لَكُم فيِي مَا فَعَنَّ فيِي أَافُسَّ مِ مَعرُوف واللَّهُ عزيزٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ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 قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتَمْ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ 112. والله واسع عليم 113. وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَل طالوتو بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 قال الذين يظنون انهم ملاق الله قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله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 فَهَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ الْنَّاسَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين إلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم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 وَلَا يُؤْذِنُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا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 لا يَنقُذُون على شيء مما كسبوا والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلق الله بما تعملون بصيد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 fa asabaahaa i'sarun feehana fa ihtaraqat kadhalika yubayyinullahu lakum alayat ya ayyuhalladheena amanu إِبَاتِمَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَنْ تُغْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ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 وَماَا يَدًَّاكَوْ إِلَّا أُنُأَن بَابَ وَمَا أَ فَقُْتُم مِ فَقَاتٍ أَْ نَذَرُنتُ مِن نَذَّرٍِ فَإِنَّ اللَّهَا يَعلَمُم وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَ صَُ إنِ تُ بَدُ الصَّدَقاتِ فنعم ما هي.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 وَماَا تُم في قُِ خَيْرِ فَلِأَفُوسِكُم وَمَا تُ في قُونَ إِلَّ بِنْتِغَ جَّ وَماَا تُم ف قُِ خَير يوَفَلَكُم في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهن أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاهم وَمَن يُنْفِقْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ولا يحبن كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربّا وليتق الله ربّا ولا يبغى اسم شيء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 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعْلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن 119. على وَلَمْ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا 110. فإن أمن بعضكم بعضا فلنؤدي الذي اتمن أمانته 111. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة 112. ومن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 الله هو على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل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 سُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ